أين المأذون عليه لِيَدْرَءُوا لِآبِيهَا أَلَّا يَتَّخِذُوا أَصْنَامًا من آلِهَةً إِنِّي أُرِيكُمْ مَا تَخِصُ ضَلَالًا بُالَهُ وَكَذَلِكَ أُرِيهِ وَامِمَّا مَلَكَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَيَخُونُ مِنْ الْخَلْقِ فَلَمْ عليه الليل وها كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآسين فلما رأى القمر فاتر قال هذا ربي فلما أفل قال لا لَمِنَ النَّقْمِ حَمْدًا لِلَّهِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَادِرَةً قَالَ هَذَا رَبِّي أَلاَ أَكْبَر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قوم وَوجيَه الذي فَقَر إِ ال... وَالجَ وَجِنهَِّ فَقَ السَّم وَكِ وَلوَحَنفُ وَمَاأَلَ منِن الشِين وَحجَم فَو قَالَأَتُ لِهُ نُبْئِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ قاطَعَ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ اَشْرَكْتُمُ بِاللَّهِ وَكَيْفَ أَضَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَقَافُونَ أَنَّكُم أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كنتم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بهول من اولئك لهم الام اولئك لهم الام وهم مهتدون وتلك حجتهم نرفع درجات من نشاء إن ربك حبيب عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل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 وَإسماعلَ وَْيسَع وَيونُ سَووب وَكُ فَن على العالممِين وَمِن آذ إِ وَذُّاتِم وَإحوَال وَجْتَبَينهُم وَجتَ بَينَاهُم وَدَنابُم إصاطِ أهدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرحوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناه الكتاب والحكم والنبوة فإن فوربها اولئك قد وكلنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافين اولئك الذين هداهم الله فبهداهم قتد قلنا وهم عليه امره انه هو الا ذكر للعالمين